يا طال علينا الهوايب تكو مي يا حلو شوف البرجبال بلادي طرشه لو براحلنا النجومي هبت علينا من هبوب البراد يا طال علينا الهوايب تكو مي يا حلو شوف البرجبال بلادي فرع السلوب راحل النجومي ففت علينا من هبوب البرادي هيلو الهب فرحل فحس مومي فدي نيال انفرق البوادي الجو تلقى في قطينا هفلومي اللي يدني رحلة أهلالي منادي يوم صار عن الهوايم يمتقوا يا حلو شوف البر عجبال بلادي وراء سهلوا براحلنا النجومي فبت علينا من هابوب البر قم شب جراهم والهوادي اللي بمجلسهم تضيع لهم ومي يجي سهمت لناكي بيوم العياد اليوم على الهوايم تقومي يحر ويشوف البر قبال بلادي طارع بش علينا منها عبوب الباردي يا شي يا شي غيومي غث من المنشا يجيله السادي دي من علا دي من قحومي نو حدود بلها والجواها دي ينطع لنا الحا ولا يمتلكوا مي يحلو شوف البر رجبا بلادي طبع شيلو برا حنا النجومي فبت علينا منها بابالبوا. قطرة فالحروف الزبادي هذه طرات البدو رأيانه وشومي اللي نحياها مشاعن ابعادي من يوم طارعنا الهوى يحلو يشوف البر جبال بلادي طرع سيل وفراحنا بس علينا من هابوب البرادي أتذكر الماضي شوات ألف لومي تبقى السوالة بياني ديمي اجدادي <تصفيق> أتذكر الماضي شوات ألف لومي تبقى السوالة بياني ديمي اجدادي لي <تصفيق> عطارنا البيشا قلب البر جبال بلادي طلع السيل وراح النجومي ففقع علينا من ذهب بلبا